إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أو لم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها وأتار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و جاءتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليضلمهم فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين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 وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّنَ أَوَلَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْلِ يُؤْمِنُونَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَلَظَىٰ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَٰذِهِ الْعَمْيَ عَنْ